ثَُّ رُجِييَيبَفَكَردَْن يَقالَالِبَ إِ لَكَلْبَصَر غاسِ أَْ وَهُوَ حَز وَل قَدَ زَيًّاَّ السَّمَ أَُّن مابِنَ صَابِي حَوجَعَنَاهَا دُمَلِ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 كَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لو كنا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 وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخفف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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُ صَافٍ فاكٍ وَيَقَبِضٍ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَم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 بَلْ لَدْيْنَا فِعْلٌ وَنُورٌ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْتَأَ أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى قل هو الذي وَجَعَلَ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه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 وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قلتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن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 لَكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا